بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان هو النجم والشجر maar.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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آل ربك تكذبان؟ وله الجوار الموجات في البحر كالعلام، فبأي آل ربك تكذبان؟ السموات والأرض كل يوم هو في شم فبأي آل ربك تكذبان سنفرو لكم أيها الثقلان سنفرو لكم أيها الثقلان فبأي آلاء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 كذبان يغسل عليكم ما من نار ونحاس فلا تشرّون فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبان فإذا شقّت السماء فكانت ويجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصل والأقدام فبأي ربكما تكذبا They بأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا الظبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي يان يربكما تك الظبان على فرش بطان من استبرق وجنال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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هو من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه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 قُمْنِ حُنَّى سُوقَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اسم ربك ذي الجلال والإكرام